So <laughs> you I'm <laughs> يا وحش نمو وكل ليلة شو جديد ما انا افضل هنا وحبيبي عن عيني O my beloved, I am far away, far away, Yemen, Yemen, Yemen, شايف ليالي الشوق اللي جرى فينا هانك هانك هانك تو جاي ياني آه هانك تو جاي ياني شايبني يا اللي الشوق ويا اللي جرفتني هانت هانت هانت وجع في الليالي الشوق اللي جرب فيه هانت هانت هانت وقيم Oh, yeah! But there is a يا امنا اليوم ندعونا ايام تفو يا وحش نمو ايام تفو يا وحش نمو وكل ليلة شو جديد ما اقدر اشنا اقضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد ايام يا وحش نموت أيام تفوت يا وحش نموت تفوت كل لنا شو جديد ما أقدرش أنا أقدر هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد يا من تواحش نموت ياه يا من تواحش نموت All yeah. right. Yeah, me wrong. يا حبيبي مهما الشهي بسين بلنا معاي بديد يا حبيبي بلنا شوي شوي ده مستحيل ده مستحيل ده مستحيل والعمر كله قدام عيني مشوار مشوار مشوار طويل والصبر بعده ولو شوي شوي شوي ده مستحيل ده مستحيل ده مستحيل, مستحيل يا ما اشتقنا يا من يا ما اسمعنا يا ما يا مزمنة منا منا أصبرنا منا نسولمونا وبنستأننا اليوم نجونا أيام تفو يا وحش نمو أيام تفو يا وحش نمو وف الليلة شق جديد ما ضرشنا. أفضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد ايام تكون يا واحش نموت ايام تكون يا واحش نموت وبكل ليله شوقي ليل مصدر شنب افضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد يا يمن لو وحشك يا يا من لو